فَثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَأْتِ أَذِنَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ ولم يتخذوا, وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجهن عند الله واولئك هم الفائزون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب إن استحب الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها رفتموها وتجارة, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم, أحب إليكم من الله ورس رسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.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 قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.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 ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب, الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله الثقلتم الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما, غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله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 كره الله بعاثهم فسبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم, وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها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 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها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 واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 I'm uh -huh.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 لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن وجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج, فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وَإِذْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْأَمَنِ بِالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُلُقْطُو مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.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 فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله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 ما جاء من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا،, ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.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 سبيل الله ولا يطئون موطئي يخيف الكفار ولا ينالون من عدون ليلًا إلا, إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيره ولا يقطعون واديا, ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين واذا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون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 فَإِن تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ